أعوذ برب الناس أعوذ برب الفلق بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم